إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا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 الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهه غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة, زيتونة لا شرقية ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور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 وفاه حسابه والله سريع الحساب أو في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض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 ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الْأَعْمَى حرج ولا على الْأَعْرَجِ حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحة أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 وَإِذَا كانوا معه على أَمْرٍ جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إِنَّ الذين يَسْتَأْذِنُونَكَ أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فَإِذَا استأذنوك لبعض شَأْنِهِمْ فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله